الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نتحدث في هذه الليلة مما يمكن أن يستحصل من الفوائد في قوله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الذين يؤمنون يصدقون ويذعنون ويقرون وينقادون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك سيل إليك من الوحي القرآن والسنة وما أنزل على الأنبياء قبلك من الكتب والصحف وكذلك أيضا يوقنون بالآخرة بدار الجزاء بالحياة بعد الموت وما يكون فيها من الحساب والاهوال والاوجال والجزاء على الاعمال فقوله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك بدا هنا بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع انه اخر هذه الكتب واخرها ومع ذلك بدأ به وذلك والله أعلم لأنه مهيمن على شاعر الكتب فهو الحاكم عليها قد نشخ منها ما نشخ وأقر وأثبت ما أقر وأبان عما وقع فيها من تحريفات وإضافات إلى غير ذلك من المعاني الداخلة تحت هيمنة هذا القرآن على الكتب الأخرى. فهذا الكتاب هو أعظمها وأجلها وهو الذي منعه الله تبارك وتعالى من التبديل والتحريف فما أقره مما جاء في تلك الكتب فهو حق وما أبطله وأبان عن كونه محرفا فهو باطل وما بين رفعه ونسخه فهو منسوخ فهو المرجع وعليه المعول فبدأ به وهو أشرف هذه الكتب فلا غروة أن بدأ بالأشرف والأكمل بنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولاحظ هنا التعبير بلفظ الإنزال أنزل, أنزل والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل وهذا يدل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته ثم أيضا التعبير بالإنزال في القرآن وما أنزل على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الكتب هي كلام الله تبارك وتعالى وجبريل عليه الصلاة والسلام كان يتلقى القرآن من الله مباشرة فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان جبريل عليه الصلاة والسلام يفهمه عن الله فهما من غير ان يسمعه وما كان جبريل ينقله من اللوح المحفوظ ولا من الصحف التي بأيدي الملائكة وإنما يتلقاه من الله مباشرة ثم لاحظوا أيضا التعبير بالماضي بما أنزل إليك أنزل مع أنه حينما نزلت هذه السورة لم يكن نزول القرآن قد استتم وذلك أن هذه السورة من أوائل السور النازلة في المدينة فالبعض أهل العلم يقولون أنها أول سورة نزلت في المدينة يعني أن كثيرا من القرآن لم ينزل بعد وايضا من ذلك جملة من السور الطوال كسورة المائدة والنساء وغير ذلك من السور كثير كل ذلك لم ينزل في ذلك الحين فعبر بالماضي مع أن كثيرا منه كان نزوله مترقبا ما نزل بعد يكون ذلك من باب تغليب الموجود على ما لم يوجد يؤمنون بما أنزل إليك أو يكون ذلك باعتبار تنزيل المنتظر نزوله منزلة المتحقق الواقع بما أنزل إليك فالشيء المتحقق الوقوع في المستقبل قد يعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه كما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجله. أتى مع أن القيامة لم تقع بعد لكن لما كانت متحققة الوقوع عبر بالماضي اتى أمر الله هنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وكذلك أيضا ما هذه تفيد العموم بما أنزل إليك يعني بكل ما أنزل إليك فهم لا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ليس إيمانهم واقعا على سبيل التخير والتشهي ما وافق أهواءهم قبلوه وما خالفها دفعوه ورفضوه وإنما يؤمنون بكل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليه عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي شامل يعالج مناحي الحياة بأكملها فهو يبين لهم ما يتصل ب صفات المعبود جل جلاله ويبين لهم دلائل الوحدانية وكذلك أيضا يأمرهم بعبادته وحده لا شريك له وما إلى ذلك مما يتصل بتوحيده والإيمان به وكذلك أيضا قص عليهم الأخبار وذكر لهم العبر وضرب الأمثال أذى بالإضافة إلى بيان تفاصيل الصراط المستقيم الذي ينتظم كل ما يكون سبيلا وسببا للفلاح والوصول إلى الله والدار الآخرة فهذا كله بينه الله تبارك وتعالى في أحكام العبادات والمعاملات وما يتعلق بعلاقة المسلمين بغيرهم وما يتعلق بحربهم وسلمهم إلى غير ذلك مما ينبغي مراعاته والعمل بمقتضاه مما شرعه الله جل جلاله وتقدست أسمائه فهم بذلك جميعا ما يقول نحن نأخذ بعضا من ذلك يعني الأشياء المتعلقة مثلا بالعبادات ونترك المعاملات نفعل ما نشاء في أموالنا ولا يأخذون ما يتعلق بالمعاملات ويقولون لا شأن للقرآن بتنظيم أمور الحياة الأخرى أو يأخذون أحكامه فيما يتعلق بالأحوال الشخصية كما يقال ويتركون الحكم بشرعه بين الناس فإذا عرض ذلك أو طالب به من يطالب به رفع أقوام عقيرتهم ينكرون ذلك غاية الإنكار وكأن الذي يدعو إلى تحكيم شرعه تبارك وتعالى قد قال منكرا من القول فهؤلاء لا يتحقق فيهم هذا الوصف الذين يؤمنون بما أنزل إليك بما كل ما أنزل إليك فالذي عنده تردد في قضايا مما شرعه الله عز وجل وحكم به لا يكون قد آمن بكل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفض السنة ويقول نحن نقبل القرآن ونؤمن بالقرآن ونتبع القرآن لكن السنة لا نقبلها ثم يأتي بعد ذلك بأمور غريبة عجيبة في الفهم ويلقيها هكذا على الناس ينكر حدود الله عز وجل قطع يد السارق يقول لا تقطع يد السارق لماذا؟ الله قال فاقطعوا أيديهما قال نعم فاقطعوا مثل قطعوا عني لسانه يعني كف هؤلاء عن السرقة بما يحصل به ردعهم من سجن أو غيره هذا التحريف يقول هكذا نفهم الآية مثل هذا لا شك أنه منكر لأنه منكر للسنة التي توضح القرآن وتشرحه مع أن قوله فاقطعوا أيديها صريح في بيان الحكم ولكنك تجد المبطلين يحلون ما شاء ويتلاعبون حينما ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحلون الربا يقولون المحرم هو أن تأخذ الربا اضعافا مضاعفة كما قال الله أما إذا خدت نسبة 7% أو 10% أو 5% فهذا ليس بأضعاف مضاعفة فهؤلاء لكونهم ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلوا الربا واستحلوا أنواع المعاملات المحرمة وأنكروا حدود الله تبارك وتعالى وشرائعه ولا أدري كيف يصلي هؤلاء القوم وكيف يعبدون الله تبارك وتعالى بعيدا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تشرح القرآن وبما أنزل إليك كل ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن لا يتخير ولاحظ هذه الآية هم في صدر هذه السورة وما جاء في آخرها وهذا الذي يسميه العلماء المناسبة يعني العلاقة وجه الارتباط بين صدر السورة وخاتمتها ففي صدر هذه السورة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون في آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه كل ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يعني آمنوا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذا هو الإيمان الحقيقي بمعنى الإذعان والإقرار والانقياد والتسليم التام لله تبارك وتعالى ولأحكامه وشرائعه سمعنا وأطعنا وما يحصل من التقصير والخطأ سهو ونحو ذلك الذي لا يخلو من انسان غفرانك ربنا وإليك المصير وبالآخرة هم يوقنون لأنهم آمنوا بالآخرة وإيقنوا بها قال إليك المصير ليس أمامنا إلا الإذعان والتسليم والإقرار والانقياد والعمل على مقتضى أمر الله تبارك وتعالى فلاحظوا هذا المعنى في هذه الآية وبما أنزل إليك فالسنة داخله في هذا وما أنزل من قبلك على الأنبياء السابقين فالواجب الإيمان المجمل أن الله أنزل كتبا على الأنبياء السابقين هذا الإيمان يكفي ولكن لو أنه آمن الإيمان المفصل يعني بأسماء هذه الكتب التوراة والزبور والإنجيل ما سمى الله عز وجل منها كصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام فهذا يقال له الإيمان المفصل يكفي الإيمان المجمل فيما أنزل من قبل لكن من بلغه شيء من ذلك فلا يجوز له بحال من الأحوال ان ينكره يعني لو أنه قال مثلا التوراة لم ينزلها الله أو الإنجيل لم ينزله الله لا يكون مؤمنا لكن لو أن أحدا من أهل الإيمان ما سمع أصلا بالزبور أو بصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن يؤمن أن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام فهذا الإيمان المجمل يكفيه لكن إذا بلغه الكتاب المعين يجب عليه أن يؤمن به وبما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لاحظ هنا هذا التعقيب بالإيمان بالآخرة يدل على أهمية الإيمان باليوم الآخر، لأن ذلك هو الذي يحصل به الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى بالعمل بطاعته واجتناب معصيته، فالإيمان باليوم الآخر هو المحرك، هو الدافع، وهو الرادع الذي يدفع أهل الإيمان إلى العمل والامتثال ويردعهم عن مقارفة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 بما كسبت تجزى بما تسعى بعملها وسعيها من أوله إلى آخره والجزاء بمثاقيل الذر فهذه الخاتمة أيها الأحبة تربط الدنيا بالآخرة والمبدأ بالمصير والعمل بالجزاء وهي التي تشعر الإنسان أنه لم يخلق هملاً وأن ربنا تبارك وتعالى لن يتركنا سدى وأن مقتضى العدل الذي يتصف به تبارك وتعالى يقتضي أن يكون ذلك اليوم تقام فيه الموازين ويجاز الناس فيه بأعمالهم ويقتص للمظلوم من ظالمه ويجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وهنا يطمئن قلب الإنسان ويعلم أنه لا يضيع شيء من كسبه وإن جحده الناس في الدنيا وأن الله تبارك وتعالى لا يضيع حقه الذي سلب وصودر وما وقع عليه من المظالم فالدنيا هي دار عمل والآخرة هي دار الجزاء وسيوافي كل أحد عمله ويجازى عليه فيأخذ المظلوم حقه كاملا والظالم يقتص منه هنالك يتحقق العدل ولا تظلم نفس شيئا ومن هنا فإن المؤمن يعيش مطمئنا ساكنا مرتاح البال يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه وعلى عمله وأنه الذي سيجازيه وأن الله سيعطيه حتى يرضى فالاعمال يوجهها إلى الله فيخلص الاعمال لربه وخالقه جل جلاله ولا ينتظر من الاخرين من الناس لا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا فهم بالاخره يؤمنون فيعملون لها كما قال الله تبارك وتعالى وقد ذكرنا هذا في مجلس مستقل في ذكر انبياء الله عليهم الصلاة والسلام واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الايدي والأبصار جمعوا بين العلم البصيرة النافذة والعمل والجلد في الدعوة إلى الله والعمل بطاعته وعبادته بالإضافة إلى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار ومن أشهر الأقوال في معنى هذه الآية أن الآخرة بين أعينهم لا تفارقهم أبدا فهم يتذكرونها دائما وإذا كان الإنسان يتذكر الآخرة دائما فإنه لا يمد يده على شيء لا يحل ابدا ولا يأخذ شيئا مما حرمه الله عز وجل عليه ولا يخطو خطوة إلا وقد حسبها ولا يتكلم بكلمة أو يكتب حرفا إلا وقد أحضر الجواب بين يدي الله تبارك وتعالى على ما قال أو على ما كتب لأنه سيحاسب قلت كذا ما هو الدافع لك أن تقول هذا الكلام وهل هذا الكلام صحيح وهل ذكره وكتابته وإذاعته تقتضيها المصلحة أم أن دفنه هو الذي يطلب أو يجب يحاسب الإنسان على كل شيء على الأموال من أين وكيف هل أديت حق الله فيها في أي شيء بدلت هذا الريال وفي أي شيء بدلت هذا الدرهم في أي شيء بدلت هذه العشرة آلاف ومن أين جاءت هذه المئة ألف يجازى على هذا كله فيبقى الإنسان محاسبا لنفسه دائما لأنه حينما يتكلم الملك لا يضع القلم يكتب يكتب أعماله وما يصدر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فهنا يكون العبد على حال من الاستقامه لذلك يذكر الايمان باليوم الاخر كثيرا مع الإيمان بالله ويعلل حال اولئك المرده على الله تبارك وتعالى وعلى شرعه بكونهم لا يؤمنون بالاخره لا يرجون لقاء الله جل جلاله وتقدست اسماؤه فهنا ذكر الإيقان بالاخره مع انه داخل في جمله الغيب الذي ذكره الله عز وجل هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومن الغيب الآخرة لكن لأهمية الإيمان باليوم الآخر وما يكون ذلك متسببا عنه من دفع المكلف للعمل والامتثال ولزوم الجاده والصراط المستقيم هناك يوم ستحاسب عليه اعمل ما شئت الآن وكل شيء يحصى عليك والله سريع الحساب ومما قيل في معنى سريع الحساب أن الله تبارك وتعالى يحصي كما قال ابن جرير عليهم الأعمال جميعا الصغار والكبار من غير حاجة إلى عد ولا عقد أصابع ولا غير ذلك على كثرة الأعمال وكثرة الخلق الله يحصيها وكذلك يحاسبهم في الآخرة كنفس واحدة وكذلك المعنى الثالث أن كل ما هو آت فهو قريب فحسابهم قريب المؤمن يوقن بهذه الجمل ألاحظ أنه قدم هنا الجار والمجرور وبالآخرة هم يوقنون ما قال يوقنون بالآخرة فهذا حينما قدمه تقديم ما حقه التأخير في الكلام يدل على الاهتمام به ويشعر بالحصر يعني كأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي عليه المعول لما له من الأثر البالغ في سلوك الإنسان ثم أيضا لاحظوا مجيء ضمير الفصل بين طرفي الكلام بين الجملة بالآخرة ما قال بالآخرة يوقنون قال هم فدخول مثل هذا ضمير الفصل بين طرفي الكلام يفيد تقوية النسبة لقوة إيمانهم لشدة إيمانهم لوثوق إيمانهم لكمال يقينهم فهؤلاء بالآخرة هم يوقنون تقول زيد هو الكريم ممكن أن تقول زيد كريم زيد شجاع زيد صابر زيد عالم لكن محن تقول زيد هو الصابر زيد هو الكريم فهذا يدل على تقويه النسبة بين طرفي الكلام وهذا أمر المعروف عند أهلي العلم ولاحظوا هنا التأكيد بالجملة الاسميه قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون هذه جملة فعلية وبالآخرة هم يوقنون مع أن هذه الجملة الاسميه الأخيرة معطوفة على جملة فعلية فهذا آكد في الإخبار عن هؤلاء بالإيقان ومشعر بالاهتمام بهم كذلك أيضا ذكر هذا الضمير ضمير الفصل مع أنه موجود في الفعل يوقنون يعني يوقنون هم لكنه أبرزه لزيادة التأكيد هم يوقنون وهذا اليقين على درجات اليقين على درجات كما أن العلم على درجات فاليقين من أعلى درجات بل هو أعلى درجات العلم يعني ليس عندهم تردد وعلمهم في الآخرة بوقوعها وثبوتها لا يقبل التشكيك العلم احيانا يقبل التشكيك لو ثرت له شبهة بعض الناس الذين ورثوا ذلك وراثة من أبائهم دون تحقق علم وبصر ومعرفة يقع لهم شبهة ثم بعد ذلك الواحد منهم يضطرب لكن إذا وصل إلى مرتبة اليقين فهذا لا يقبل التشكيك وهذا اليقين على مراتب منه علم اليقين وهذا هو المتاح لنا الذي نجتهد ونجاهد لنصل إليه فهذا بمعنى العلم الراسخ الثابت الذي لا يقبل التشكيك وفوقه في اليقين هي مرتبة عين اليقين حينما يشاهد ما أخبر به فإذا رأى الجنة أو النار بعينه فذلك أو رأى القيامة فذلك عين اليقين فإذا دخل الجنة فذلك حق اليقين إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ألم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك الآية هو عنده علم يقين ثابت إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء ايمانه راسخ لكن أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين فيشاهد إحياء الموتى بعينه هذه مرتبة أعلى من مجرد العلم ثم بعد ذلك تأتي مرتبة حق اليقين أنت لو سمعت بهذا المسجد من ثقة قال يوجد مسجد اسمه مسجد الدعوة يقع في الناحية الفلانية في البلد وتثق بالمخبر فهذا اسمه علم اليقين فإذا رأيت المسجد فقيل لك هذا مسجد الدعوة فهذا يقال له عين اليقين فإذا دخلته وبقيت في داخله فهذا حق اليقين. إذا وصف لك أحد من الناس شيئا وصف لك عسلا وأخبرك عن جودته ونحو ذلك فعلمت بذلك وتيقنت فهذا علم اليقين فلان عنده عسل جيد عنده مناحل جيدة فإذا, فإذا رأيت هذا العسل فهذا عين اليقين فإذا ذقته فهذا حق اليقين نحن نؤمن بالكوثر فهذا علم اليقين إذا كان الإيمان راسخا ثابتا لا تردد فيه فإذا رايناه فهذا عين اليقين فإذا شربنا منه فهذا حق اليقين صلى الله عليه يسقينا وإياكم والدينا وخوانا المسلمين شربة من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم لا نظما بعدها أبدا والله أعلم صلى الله عليه وسلم